119. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 110. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 111. وما يغني عنه ماله إذا تردى إنِ عَلَن لَهدَ وَإِن لَناَالَآخَِةَ وَالْأُونَا فَأَ ذَبْتُكُمنا رَ تَلَظَّ لَا يَصلْلَهَا إِللااأَشْفَ الذي كَذذَّبَ وَتَولَّ وَسَيجَبُهَا الأتْق الذي يُؤتِ مَا لَهُ يتَزَكَا. وَماَا لِحَد ندَهُ مِن نِعمَةِ تُجِزَاء إِلَّ بتِغَ أَجههِ رَبِّهِ الأأَل وَلَ صَوْفَ